جرب جرب جرب جرب أ ن ت ب د أ في توسيعه ظلك وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل ص د ق ت ه حتى يفصل بين الناس إ ن ه عرض مغرض دس يدك في جيبك و أ خ ر ج أ ق ل ف ئ ة فيه ا ل أ ق ل ولا تدفع كثيرا ضعها هنا أو ه ن او ص ن د ق فقير ق المسجد لا ل جمعية س يد خيرية في ت ت هناك ا ل أ ك لو د م ت على ل ذ ستصبح فرصة جيبك بالمداومة جرب جرب جرب كثيرا كل كل كثيرا ثم يوم القليل أخرج أقل جعله من